الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح وإجابة الصلاة قد خال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جاءوا <تصفيق> يتدلوا اللهم اصغِ <تصفيق> الحمد لله <للعالم رب> الذي عرفنا دين أرواحنا <تصفيق> الراسخين <تصفيق> يوم الحس وَنِعْمَ الَّذِي كَانَ سَنِينِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أجل الذين آمنوا لم تقولون ما لا تسألون كبر مقدن عند الله أَن تقولوا ما لا تسألون إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهزي القوم الفاتحين وإذ قال عيسى بن لَ وَصُ الله إي صول اللهلَكُ مصّق ل فَ يدي مصّق لَن ي لدي السوراتِ وَم وَم فَّام بس ي فلما جاءهم بالبينات قالوا قالوا هذا صحر مبين ومن أظلم ممن افترى أن الله مكذب وهو يدعى وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأخوائهم والله مسم نوره ولو كانها الكافرون هو الذي رسوله بالهدى وزيد الحق ليصدره على الدين كله ولو كانها المشركون الله أكبر جميع الله من حمده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن أهد عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال وَالَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ٱلَّتِى تَنفَعُكُمْ وَتُصْلِحُ لَكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ وَالَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يُكَفِّرْ لَكُمْ ثَنَابِتَكُمْ وَيُدْخِلْكُم جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الفوز وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قليل وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى بن مريم للحوالين من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأي الذين الذين آمنوا على عدوهم فأخذته ظاهري جميع الله من الحميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله من حمده Allah-u-əkdər Allah-u-əkdər Allah-u-əkdər Allah الله أكبر جميع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر